القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البارة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقراء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع هذا البرنامج اقراء القرآن نتعلم التلاوة الصحيحة للروايات القرآنية الواردة من طريقي الشاطبية والضرة نرحب معنا بضيفنا فضلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالازهر الشريف مرحبا لكم في بريت الشيخ اهلا وسهلا إخوة الإيمان في حلقتنا الماضية انتهينا من شرح أصول القراء وفرشنا للآية الثانية والثلاثين من سورة النساء ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية الثالثة والثلاثين من أول قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون فضل الشيخ مريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عصم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا فتح الله لكم فضلية الشيك نريد فضلية الشيخ أن نتعرف على أصول القراء العشرة وفرشين من طريقي الشاطبية والضرة بالآية الكريمة قال تعالى: وليكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون كلمة والأقربون بها النقل لورش هذا أولا وبما أنها وقف فليخلف عن حمزه السكت بلا خلاف الوصل ولقلاد السكت وعدمه وصل لحظ أمني قلت إيه أخي الكريم وصل أيها إذن أما إذا وقفنا إذا وقفنا فلخلف النقل والسكت هكذا ولقربون والأقربون هذا من يا أخي الكريم خلف عن حمزة أما إذا وقفنا لخلاد فإنه النقل هكذا ولقربون وهذا النقل إن قرئا لخلاد بعدم السكت هذا النقل إن كنت تقرأ لخلاد بعدم السكت فانتبه والوجهان إن قرئا عن الوجهان لخلاد النقل والسكت إن قرئا له أي لخلاد بالسكت كخنف تماما بتمام قال الشاطبي رحمه الله وعن حنزة في الوقف خلف وعنده روا خلف في الوصل سكتا مطللا وكان سيدنا يقرأها مطللا ويسكت في شيء وشيء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وكان سيدنا الشيخ عبد الحكيم يقرأها مطللا أما خلف العاشر فإنه بالتحقيق والاقربون وحق ويقق الوقف والسكت احملا الان اؤكد معك اخي الكريم نعم كيف يصل خلف حمزة يصل خلف عن حمزة بالسكت بلا خلاف وصلا عما اسمعها منك عمليا والاقربون والذين عقدت اما خلد اخي الكريم اذا وصل يقرأ وصلا بالسكت وعدم السكت مم. والاقربون والذين عقدت ايمانكم جيد هذا دون سكت وبالسكت هكذا وال... أقربون والذين عقدت أيمانكم جميل كيف سنقف لخلف أخي الكريم نقف لخلف بالنقل والسكت أسمع منك بالنقل هكذا ولا قربون والسكت والأقربون كيف ستقف لخلاد إن قرأت له بعدم السكت لو قرأت بعدم السكت لخلاد يكون بالنقل ولا قربون جميل وكيف إن قرأت له بالسكت نستكتل كل الوجهان أي مك خلح أحسنت أحسنت هكذا يكون الأمر نكمل السير على الآية والذين عقدت أيمانكم عقدت قرأ الكوفيون أعني عاصم حمزه الكسائي كما هو في الشرطبية معلوم بغير ألف بعد العين والباقون بإثباتها عقدت الباقون سيكون نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر هذا من الشياطبي فانتبه قال الشاطبي وفي عاقدة قصر ثواء وخلف العاشر نفاقا لأهل الكوفة إذا يصبح من يقرأ عقادة عاصم حمدة الكسائي وخلف العاشر هؤلاء الأرباع فضلت الشيخ مسمى الكوفيون نعم يقرؤون بغير ألف بعد العين لاحظ معي عقا عقدت أما نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وابو جعفر وفاقا ويعقوب وفاقا يقرؤون بإثبات ألف بعد العين هكذا عاقدت أي بإثبات ألف بعدها أي بعين ممدودة بالالف عاقدت هكذا أسمع منك قراءة نافع مثلا نافع عاقدت جميل أما عاصم مثلا عاصم عقدت أيمانكم أحسنت عاقدت أيمانكم فيها ما يلي إجمالا النقل والسكت وإليك بيان هذا اولا النقل قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة وإلى هذا أشار الشاطبي بقوله وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا ومن الدرة ولا نقل إلا الآن معيون سنبدا ثانيا السكت لخلف عن حمزة في هذا الساكن المفصول أولا السكت ثانيا ترك السكت إن وصل أما إذا وقف كان له ثلاثة أوجه اولا السكت ثانيا النقل ثالثا تركهما أي تحقيق الهمز أما خلاد فليس له في الساكن المفصول إلا التحقيق من غير سكت إذا وصل بما بعده أما إذا وقف ما يلي واحد النقل الثاني التحقيق بلا سكت من الدروة وحقق همز الوقف والسكت أهمل عطفا على المرموز فائفشا أي خلف العاشر أي مخالفا لأصله بالنقل الورش هكذا عاقد تيمانكم والنقل أي بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله وهو التاء الساكلة فتصبح مفتوحة ثم تحزف الهمز كما أوضحنا آنفة عاقدة ايمانكم ايمانكم من الجمع لا يخفى ولا يخفى أيضا عاقدة ايمانكم لخلف حمزة وسطا السكت وعدمه وإن وقف خلف حمزة فله النقل والسكت والتحقيق هكذا عاقدة ايمانكم هذا التحقيق عقدت. أيمانكم هذا السكت عقدت أيمانكم هذا النقل أما غلاد فله التحقيق وصلا عقدت أيمانكم أما إذا وقف فله النقل والتحقيق هكذا عقدت أيمانكم عقدت أيمانكم ومنه الجمع في كلمة أيمانكم واضحة فآتوهم مد البدل ورش وفيه الثلاثة وهو أيض واضح معنى الثلاثة أي القصر والتوسط والإشباع نصيبهم الوقف هنا وإن وصلت فليخفى من مجمع واضحة ويزيد عليها أنها ميم جمع بعدها همز فيزيد مع أصحاب الصلة صاحب الشرط في وصلها إن وقع بعدها همز قطع ألا وهو ورش كما لا يخفى أيمن كذلك السكت لحمزة وصلا أما إذا وقف فليس في ميم الجمع نقل ولا نقل في ميم الجميع فانتبه لذلك إذا فضلت الشيخ فهنا ميم الجمع في قوله تعالى نصيبهم يصلها كل من أولا قول بالخلف ثانيا ورش يصلها لأنها وقع بعدها همز قط ثالثا كل من ابن كثير وابي جعفر قولا واحدا إن الله كان على كل شيء شهيدا شيء الورش التوسط والمد وصلا ووقفا ولخلف السكت قولا واحد وصلا ولخلاد السكت وعدمه وصلا أما إذا وقف حمزه أعني خلف وخلاد فلهما النقل والإدغام وعلى كل منهما السكون الخالص والضم لاحظ وقفا لورش بالتوسط والطول ما وصلتها بما بعدها هذا الوجه الأول التوسط الثاني الطول وعلى كل منهما السكون الخالص في الهمز لاحظ هذا الوجهان الثانيان التوسط والطول كذلك ولكن لاحظ معي شيء هذا يسمى روم هذا يسمى الرو نعم نعم على الروم على أرب حركات شيء هذا الروم على ست حركات لمن؟ لورش وقفا وقفا إذا وقف على هذه الكلمة وما مات فله فيها من الوجوه أربعة التوسط والطول على السكون الخالص ثم التوسط والطول على الروم لأنه إذا وصل يصل بأربع ويصل بست فالرومك الوصل فضلت الشيف ليس الورش عند الوقف قصر نعم لأنه أي هذا النوع من المد ليس له فيه قصر هو يصل بأربع حركات أو بست حركات وكذلك إذا وقف يقف بأربع ويقف بست حركات فليس له في هذا النوع أي اللين المهموز حركتان أبدا فننتبه لذلك قال الشاطبي: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أواو فوجهان جملة بطول وقصر وصل ورش واقفوا هذا فيما يتعلق بحديثنا عن ورش نعم أما فيما يتعلق بكلامنا عن حمزة ويسكت في شيء وشيئا أي خلاف حمزة وبعضهم لدى اللامر التعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد والمعنى وشيء وقل بالسكت عن خلف بلا خلاف وفي المفصول خلف تقبل وخلادهم بالخلف في قل وشيئه ولا سكت في المفصول عنه ففصل أو فحصل إذن هذا هو الكلام باختصار يقول الإمام الشطري فضلت الشيف بطول وقصر وصل ورش نعم القصر يفهم أنه حركتين هذا في المتن يفهم كذلك أما عند أهل التخصص فإنهم يقولون أتى بكلمة القصر بعد الطول نعم ونفهوم أن الطول ست حركات فإذا أتى بعده بذكر قصر فإن القصر أي أقصر من الطول بقليل فيكون التوسط أربع حركات نعم فغل ولا ننسى ما قاله الإمام بن جزري عن مد اللين وبعد الهمز واللين أصل وننسى أن خلف العاشر قد خالف أصله في الهمز الذي يسهله ويليمه حمزة انه عند الوقف يهمل هذا قال ابن جزري وحقق حمزة الوقف والسكت اهمله عطفا على الفاء من فشى وهو خلف العشر وكلمة شغيبة خاتمة الاية فتح الله لكم فضلية الشيخ فضلية الشيخ نريد ان نستمع الى الاية الكريمة برواية ورش عن الامام نافع باشباع اللي والبدل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ولقربون والذين عاقب تيمانكم فآتوهم نصيبهم الله كان على كل شيء شهيدا فتح الله لكم فضلية الشيخ نستمع أيضا فضلية الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان ولقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوه النصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا فتح الله لكم الشيخ إخوة الإيمان إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم حتى الملتقى في الحلقة القادمة أشكروا لفضلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف شكرا لكم إخوة الإيمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين الخالق.